بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير مبنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون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 أمَّا الزِّمَشَاءِ بِنَمِيمٍ مَنْ نَاعِلِ الخَيرِ مُعتَدٍ أثيمٌ عُتُلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ جَنِيبٌ أَنْ كَانَ ذَمَالٌ وَبَنِينَ إِذَا تُتَفَلَّعَ عليهِ آياتُنا قَالَ أَسَاطيرُ الأَوَّلينَ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 فأصبحت كالصرم فتنادوا مصبحين. الْيُعْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ. فَالْقَلَقُ وَهُمْ يَتَقَافَتُونَ. أَلَّا يَدْخُلَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ. فَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ.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 يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ما قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فذرني وَمَن يكذب بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي متين أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْقَلُونَ أَمْ عِنَادُهُمْ الْعُيُوبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذ نادى وهو مكذوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وَإِنَّكَ لَذُو كَفَرُوا لَيُسْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ